يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا من البيت الحرام يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحه, والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام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 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَقْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ هُلُوَحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقتدا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله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 وإن كنتم مرّوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتب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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضى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 وسوف ينبلهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا بما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْكُرُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَال فيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ أُدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَادِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاهدون قال ربي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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأو أري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من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 ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بصارجين منها ولهم عذاب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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قادوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحب فإن جاءوك فاحق بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الثوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أولئك بالمؤمنين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 فلا تَخْشَ مِنَ النَّاسِ وَلَا تَشْغَلُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هم الْكَافِرُونَ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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون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 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن كولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ ذَلِكَ مثوبة عِنْدَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضد عن سواء السبيل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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ودعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء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 وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل لقد كفر الذين قالوا إن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 فَفَلاَ يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَالْمَسِيحُ ما بِنُورِيَ مَالَ لَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَوْظِرْ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ترى مِنْهُمْ منهم يتولون الذين كفروا لبِسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخَفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَرَابِهِمْ خَانِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ أَتَقَذَّوْمَ أُولِيَاءَ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 ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فتدنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن ويبقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ على الذين وَمِنَ الصَّالِحَاتِ الصالحات فِيمَا فيما إِذَا مَتَّقَ وَآمَنُوا إِذَا متقوا وآمنوا اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم, أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن احتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء, فجزاء مثل ما قتل من الناس نعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة, او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وإلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ثرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثمال ذو منكم او اخران او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم فأصابتكم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 فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الاوليات فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشعد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أَنْ نَأْكُلَ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قال يا صدق قولنا ونكون عليه من الشاهدين قال عيسى ابن مريم الله ربنا انزل علينا ماءه من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا لأولنا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين